صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ي ن تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير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 وارجع البصر كرتين ينقلب إ ل ي ك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين و أ ع ت د ن ا لهم عذاب السعير